Amen. آیا؟ آیا؟ و و مما عاق و Oh, <laughs> he'd that <laughs> I Oh yeah. قم بدل من على فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ لَا سایه ای نه، ای اذهبا الى فرعون انه فقولا له قولا Well,